م و س و ل ه النابلسي ل ل ع ل ي م ا ل ر ح ا س ل ا م ي م どんなふうに言しゃんを ك و ن ا ل س و ل ه النابلسي ل يا ل ف ي و م ا ل ا يعذب عذابه أحد و ل ا م ي ه الله م ي س و ع ا ل ي ن النابلسي ر ح م ل ر ح ي م م م ا للعلوم ي ن إ الاسلاميه موسوعه ا ل ن ا ب ق س ي ل ر ع ل و م الاسلاميه موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ا ل ا س ل ا ج ع